ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله فمنا قليل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 من عمِل صالحاً من ذكر أوثا وهو مؤمن وهو مؤمن فلنُحيَنَّهُ حياته طيبة ولنَجِزِيَنَّهُ أجره بأحسن ما كانوا يعملون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 ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين